يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَنْ يَذْهَبُوا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَنْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَارَاضِي وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا